وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلٍ نحن خولنا قوم وشدنا لنا سراً ضب نعيد شيئا تذنا هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء نُؤَاخِذُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَذَّ عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيد والمرسلات عرفا فالعادة فاتعسما وان اشراطين الشر وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت ويل <تصفيق> <تصفيق> <أليل> يومئذ <المكذبين> <ألم